سوء وإنهنا الموت بِالْحَقِّ وَتَغَنَّىٰتْ صَخْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ نَامَ كَمَا كُنَّا نَمَاةً مِنْ مُتَحَيِّرٍ وَنُفِخَ فِي, الصور ونفخ في الصور will be right. للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أرواب حفير من خشر الرحمن بالغيب وجاء بقلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بسنا في اللغوم فاصبعنا ما يقولون وسفح بحمد ربك قبل طروع الشمس وقبل الهروب وَاَتْبَعَ السُّجُودَ وَاسْتَمِعْ وَاسْتَمِعْ يَا مَنْ تذكر من القرآن